أطلب من الرحمن العفو والغفران أطلب من الرحمن العفو والغفران ما أكثر الإحسان في ليلة القادر في ليلة القادر يا فضل خير من الدهر تاتينا الله يا الله يا رازق الافوان الله يا الله يا رازق الافوان